بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الكبر والاكارم حللتم اهلا ووقفت سهلا اهدن بكم حل الرضياء بحجكم والمشع عرا البدر, البدر امسى مشرقا بقلوبكم والليل قد حل مضيئا اصبرا ايها الاخوه في الله تعلمون ان المشارف والدعاء هم اشجار الوقار ومنابع الاخبار بهم تحلو المدارس ويفرح الناس وتطرح البركة بوجودهم وحضورهم ان في خير امدوك وان راوك في شر صدوه حال حالنا يقول لو تعلم الدار كن قد دارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم واعلنت بلسان الحال قائله اهلا وسهلا لاهل الجور والكرم ضيفنا ايها الاخوه اللي هذه الليله هو من فريد ومن وهو من ثلث دعاة الاسلام فرغم كثرة ارتباطات الشيخ واشغاله الا انه من تواضعه ولي جانبه اراه ان يشاركنا في سلسلتنا هذه وهذه ليس بمستغربه على خطيله الشيخ لانه وكما تعودنا منه على تواضعه ولي جانبه فنسال الله أن وعلى له الهداه وان يسدد لهم الصوت وأن يجعل كل خطوه صالحه الينا في ميزان حسناته فليتراقب عملته ليقام محافظته مشكورا ممتورا مبارك ممن تحفهم الملائكة وتأشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله أن يجعل جائزة عند فرقها أن يقال لنا جميعا قوموا مغفرا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز واسال الله ليحزيكم جميعا خير الجزاء على هذا الفضل الطيب وأدى حرمكم ربي عظيم الأجل وجليل الثواب كما أسأل الله ليحزيكم أخي الشيخ عبدالله الشيخ الله الذي حرص على اطار مثل هذا اللقاء وغيرهم من اللقاءات وما عرفته الا حريصا على تنشيط المسجد بالمحاضرات والكلمات والنشاطات وهذه الحقيقه هي الرساله الواجبه على امام المسجد امام المسجد هو الذي يسال عن المسجد وعن استثماره بتعليم الناس وفي اقامه حقات الذكر وإقامة اقامه حقات تحقيق القران فاذا قام بذلك صار المسجد مناره للعلم والدعوه فاسال الله ان لا أيضا فإنكم الجماعة المباركون الذين تتعاونون مع الإمام فإن بعض جماعات المساجد وهم في الأرض التي لا تبدوا زرعا ولا تمسك ما فمهما قام الإمام بين شقاق لا ما ولا يتعاون معه أما أنتم جماعة هذا المسجد جماعة سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنتم جماعة مبارك بجزاك الله خيرا عن هذا الحضور وعلى النشاطات التي تشاركون فيه وأسأل الله استعملنا وإياكم جميعا بطاعتك أي مريفة والأخوات روى الإمام الميحكين في سننه أن موريشا لما رأت بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وإستياد الناس حوله وإقبالهم إليه جعلوا يتشاورون في طريقتهم يطفئون بها نور الإسلام ويقضون بها على دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذ كل واحد منهم يلقي رأي وعليه. فكان بين هؤلاء رجل عاقل حصيف اسمه حسين ابن المنذر الخزان وهو اخو عمران بن الحسين الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه فقال له حسين بن المنذر يا قوم دعوني اتحدث معه ثم اعود اليكم بالراي قالوا له لكذا فمضى حسين بن المنذر حتى دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه و اله فوقف في بعيده ويتعده ومن بعدهم ابنه عمران بن حصيد وقال من النبي عليه الصلاه والسلام ما تقوله قريش عاده لرسولنا عليه الصلاه والسلام فإنهم يرددون له اولئك يقولون فردت جماعتنا وشدت شملنا وفعلت اوفعلت ان كنت تريد ما اعطيناك ان كنت تريد ملكا ملكناك وجعل رد عليه ما تقوله قريش عاده والنبي عليه الصلاه والسلام ينصفه اليه حتى ينتهي الرجل مما يقول ينصفه اليه فلما انتهى الرجل من كلام قال له النبي عليه الصلاه والسلام افرغت يا ابا عمران قال نعم قال فاسمع منه وكان من هذه سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام الرفق واللين في معامله المخالف وذلك ان حسين بن المنذر افضل وفي نفسه ان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو الى بعض يدعو الى خطا وبالتالي هو يعمل ما يعتقده صوابا اعني حسين بن المنذر فاراد صلى الله عليه وسلم ان يبين له ان ما تعتقده من عباده لله والعزة وليه ومحاربه لمن يدعو الى عباده الله ان هذا بعض وقال له صلى الله عليه وسلم افضلت يا بدأ لك فقال الله عليه الصلاة والسلام يا هلأ عمام كم إلها تعبد قال أعبد سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء إلا أنتوى العزة ومناتوى أعبد ستة من الآلهة وواحدة في السماء فقال الله عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث قال إذا أجدبت الأرض من تدعو؟ إذا جاءت الحاجة الحقيقية تذهب إلى الباب والنسى وتسجد غير فيها وتتبسح بأحجالها وتدعوها أن ت夢ث لك الأرض إذا أجدبت الأرض من تدعو؟ قال أدعم الله في السماء قال فإذا مرضany ضلعت من, من تدعو؟ قال أدعم رذي في السماء قال فإذا جاء العيان من تدعو؟ قال قالت يستجيب لك وحده أم يستجيب لك كلهم قال من يستجيب لي وحده فقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث يستجيب لك وحده وينعم عليك وحده وتشركهم معه في الشكر لأن العبادة هي شكر للمنعم من العباده العبادة هي ذل المنقيان وهي نوع من الشكر لمنعم عليك كما لو انا عليك انسان بهديه او بشفاعه في مكان ثم اتصل بك وقال يا مشغول قلت له أنا انا مشغول عندي الان ترى ضيوف قال طيب, طيب انا يعني احتاج منك انك تترك ضيوفك او تخرج من المكان فلان وتصبر لها ليحل فانه من قدري انعامه عليك تشعر بنوع من, من الذل له كما قال أحسن إلى الناس تستعبد قلورهم فطاراً استعبد الإنسان إحسان فالعبادة هي شكر للمنع من هي ظن ومعيهاد شكر للمنع من فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إذا أجدبت الأرض ومن ضولت وجاع العلام من تدعو قالت عملي بالسماء قالت ما يستجيب لك وحده أم يستجيب لك كله قال ما يستجيب لي وحده فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيب لك وحده وينعم عليك وحده وتشركهم معه في الشكر ام انك تخاف ان يقلبهم عليك ان تخاف أنك اذا ما شكرتهم وعبدتهم ان يضروا الاله الاعظم فانت حتى ترضيهم تعبدهم وقال حسين كلا لا, لا يقدرون عليك الله اعظم منهم واكبر الناس والعزه ما تقدر على الحق ضرر بربك الله اعظم منهم ما تقدر عليك قال عليه الصلاه والسلام وقد وصلت الى الهدف الذي يريد قال له يا حسين اسلم ما دام انك عند الحاجه ما تدعوك الى الاله الاعظم جل وعلا وعند المرض ما تلجا للاهلين وعند الجوع ما تتوجه الا اليك لماذا تعبد غيره قال له يا حسين اسلم وعلمك كلمات ينفعك بهن. أشهدك الله بهن قال فقال اشهد ان لا الله يعبدون عبادات متفرقة ومتنوبعة الإنسان جبلة على العبادة جبلة على إنه لازم يتعبد لشيء حتى لو ادعى انه لا يعبد شيئا فإنه كده فإنه يعبد باك كما قالوا مقيد هربوا من الرمك الذي خلقوا له فبنوا بنبن النفس والشيطان وكانوا يعبدون آلهة المتعددة حتى قال ابو رجال عباردين رضي الله تعالى قال كنا في الجاهليه نعبد احجارا واذا لم يجد احدنا حجرا اقبل وجمع ترابا ثم حلق عليه من شاته حتى يتماسك يجمع تراب ثم يحلق عليه حليب من الشات حتى يتماسك يصبح حزن جبل ثم يتوجه ويعبده يقول فخرجنا مره معك الهنا الذي نعبده نحمله معك في كيس حجر قال فنزلنا منزله فاردنا ان نصنع طعامنا فوضعنا حجرين بالقدر واحتجنا الى حجر ثالث فاخذنا بناهنا الحجر ووضعناه حجرا ثالثا وقلنا هو ادفا له اذا اقترب من النار يمكن ربهم بردان فيقولون هو ادفا له اذا اقترب من النار قال فلما ارتحلنا من قوم وقال الا اني قد وجدت ربكم او ربا يشبهه يقول جاء اخذنا نبحث عن الحجر فصاح صاح القوم قال قد وجدت الحجر الذي نعبده او حجرا كانه هو قال فاقبلته الى قوم ساجدين عند صلو فاقبلنا فتحرنا عنده النبي فكانوا يتضاحكون على حالتهم هذه بعدما هداه الله ومن اين كانت لما كنا نعبد احكارا ونعبد اسبابا ونتقرب اليها من دون الله جل وعلا خلق الله تعالى الخلق وامرهم ان يعبدوه وحده لا شريك لانه هو وحده مستحق للعبادة ومدح الله تعالى عباده المؤمنين فقال وكانوا لنا عابدين كانوا يتقربون الينا من الله بانواع الكربات بل ان كل شيء خلقه الله تعالى له عباده يتقرب من الله تعالى بي. قل الله جل وعلا يسبح له في السماوات في س... تسبح له السماوات السبع لا، الله تعالى هذا التسبيح العظيم يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ثم قال وإن من شيء تعني حجر جبل شجر نهر نجم وتراب وحلوان وجمال وإن من شيء إلا يسبح بحمده كيف يسبح يا ربي ولكن لا تفقهون تسبحهم يسبح تسبيحا أنتم لا تسبعونه ولا تفقهونه ولا تعلمونه ولذلك جاء في السنة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أحجار بين يده وعندما حملها صلى الله عليه وسلم بين يديه سمع تسبحها وجعلت تسبح فيه وقيل ثمرات وقال عليه الصلاه والسلام اني لاذكر حجرا في مكه كان يسلم علي قبل البعثه قبل ابعث نبي كان الحجر يقول لي السلام عليك يا رسول الله فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من الحجر و شيء الا من تسبحه بحمد وقرر جل وعلا الم ترى ان القام يسجد له من اطيب العظام في سنن السنن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول اطت السماء وحرق لها دمتقر. يعني تكونت والاطيب هو الصوت الذي ينبعث من الرحم الجديد اذا ركب عليه راكب ثقيل الرحل هو الذي يوضع على البعير ويركب عليه الراكب فعاده الرحل يسمع من الواح يضم بعضها الى بعض وتربط بحذار، لا تربط بمسامير لأن المسمار مع الحركة ينحل عن المكان فتربط بحبال. ثم توضع فوق البعير مثل الكرسي ويرقل الراكب يرجى فوقها فإذا كان الرحل جديداً والراكب ثقيلاً فإنه تظهر له صلصة أطيق قلت يقول صلى الله عليه وسلم أفقت السماء صفلت السماء، خرج منها صوت وحق لها أن تأبت، لماذا؟ صار ما فينا مرضى الأربع الأصابر إلا وفيه ملك الماضي جهده لله السجل السجل إذن يقول أولا يسبح له ألا ترى أن الله يسجد له من في السماوات الذي في السماوات شيء عظيم إلا نتكيّد أولا ما بل يقول على إصلاة والسلام البيت المعنور في السماء البيت المعنور بالنسبة للسماوات بيت المعطم وصولاتي كما يصلى عندنا في بيت الحرم. قال البيت المعفور في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك فيصنونه ويفرجونه ثم لا يعودون إريه إلى يوم القيام يعني اليوم أمس دخله سبعون ألف وخرجوا اليوم دخله سبعون ألف آخرون غير الذين كانوا من وقبل امس دخله سبعون الف من جدا ومنذ ان خلق الله تعالى السماوات والبيت المعمور فيها كل يوم يدخله سبعون الف ملك فيصلون ويخرجون يزورون مسموح لك في حياتك كلها ان يزور البيت المعمور مره واحده ففي كل يوم مخصص له سبعون الف ملك يدخلون ويصلون اذن بالله عليكم عزيزي الملائكه بيه وتعظيم يقول على صلاه الحديث الذي خرج الشيخ العضره حديث حسن يقول ان لله ملائكه منذ الخلق الى ان فقد وهم قائمون يصدون وان لله ملائكه منذ الخلق الى ان فقد الصون وهم راجعون وان لله ملائكه منذ الى إلى فقد وهم ساجدون كما قال تعالى والصافات الصف يقول عليه الصلاه والسلام فإذا في بسهول يوم القيامة ونظر إلى وجه ربنا جل وعلا قالوا سبحانك ما عبدنا حق عبادتك ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات فقط لا ومن في الأرض الناس والجبال والأشجار والأنهار المخلوقات من العيوانات وغيرها بأمواعها والضيور وما مدان لك في الأطرق وما مدان لك في الأطرق إلا وما قلت أنت ما أفضل رضع في الكتاب ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجنال والشجر والدواب وكثير من عباده الذين يشكرونه أو يكفرونه. يقول الله جل وعلا ان تكفروا فإن الله من يرعب. ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يضعه بك. اذا واحد كفر وكان ما أريد الله. أصلا الله عن عبادتك. لو واحد قال ما الله غني عن صلاتك. ولذلك الله وعلا يقول فإن استكبروا عن العباده وقربوا الطاعه فان استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عباده ويسبحونهم ولهم يسجدون ويقول لك لئن اعرضوا فقل انا ذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذن العباده خلق الله تعالى الناس ولذلك لما ذكر الله تعالى الانبياء ذكرهم أنهم عباد فقال الله جل وعلا عن داود وذكر عابد داود تأمود ذل أيدي إنه يعني رجع ذكر الله سليمان فقال الله جل وعلا سليمان نعم العبد، إنه مطوّبا وقر الله عن أيه So really قال الله تعالى واذكر عبدنا داود عند القوه وقال جل وعلا والسماء بنيناها بايد بِأَيْدٍ لو بنيناها بقوه وهنا ولله جل وعلا خلق الله تعالى بهما ادم ويفعل جل وعلا ما يشاء. لكن هؤلاء من الايدي والأبصار يعزون قوه في العباده ولهم بصر في الحياه ولهم عبور يهتدون بها ولذلك مدح الله تعالى كل انسان يعبده فانه يكون متقربا الى الله تعالى اكثر يقول عليه الصلاه والسلام احب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن شب احب القربات إلى ربه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عاد وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب اليه عندي بشيء احب اليه مما ترضى عنه يعني يتقرب الى الله تعالى بالعبادات وكلما كنت تتقرب الى الله بالعبادات صار بينك وبين الله تعالى علاقه قربه يستجيب لك عندما تدعوه في طره ذكر الله تعالى في كتابه العظيم خبر أحدهما كان متعبدا والثاني كان معلما اما المتعبد فهو نولس عليه السلام. تعبد تعبد حتى صار بينه وبين الله تعالى علاقة قرب فلما صار بينه وبين الله تعالى هذا القرب نفع ذلك عند الشدة. اما في العرب فإنه لم يكن بينه وبين الله تعالى قرب، وبالتالي لما وقعت القرب هنوست جبنه ولم ينتبع به عمله الذي كان سادقا لأنه كان فاسدا اصلا. يقول الله يقول الله سبحانه وتعالى وذللوا من الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه نقدر يعني مثل ما قال الله ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فقدرنا سمعنا القادرون فيقول الله جل وعلا هنا فظننا ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لما ركب في السبيل ثم القي في البحر والتقمه الحوت ونزل الحوت الى اعلى البحر سمع يونس تسبيح الحصار فنادى في القربات ان لا الا, إلا سبب بها أن يستغلق يذكر الله صوت وبالتالي عليه السلام مألوف عند ملائكة الرحلة فقالت ملائكة يا ربي هذا صوت معروف واقع في قربه واضح، من عبد معروف في أرض غريبة من هذا يا ربي؟ قال هذا عبدي يونس قالت الملائكة ومقار جل وعلى عهو المسلمين السلام فلولا أنه كان من المسدقين لنبت في بطله إلا يوم يبعثون يقول فهدون أكلمون سكان له تسبيع وتحميل وذكر واستغفار لنبت في بطن الحرب إلا يوم يمعه هذا دليل من أفاضل على أن العبد كلما تكرر من الله فالرخاء نتعه ذلك بالشدة العبادة يرسد فقط تنفعك في يوم القيامة بل حتى في الجنة لك حجر لما ذكر الله تعالى في العون لما بدأت تراغب عليه الاموات قال جل وعلا حتى إذا أدركه الله قال آمنت أنه لا إلا الا الذي آمنت به بل هو إسرائيل وأنا المسلمين فقال الله لا. لما ارتفع صوته وقالت الملائكه لربها مصور من عبد المنكر من هذا يا رب قال هذا فرعون فقال الله جل وعلا على عبد فرعون وقد عصيت قبلك وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببلدك لتكون لمن خلفك اياه ونجي فرعون ببلده ليرى بن اسرائيل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انه بمقدار تعبدك وقربك يكون لك الثور فقال وما تقرب الي عبدي بشك الحديث القدسي احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويكه التي يطيش بها ورجله التي يمشي بها ولكن سالني لاعطينه ولكن استعادني لاعندنه العبوديه يا جماعه ليست فقط صلاه وعباده يعني عباده بحر صوم وصدقه العبوديه هي الاستسلام لله ما معنى الاسلام هو الاستسلام لله بالطاعه الاستسلام لله بالتوحيد والانبياء له بالطاعه والفلوس العبودية مأخوذة العبوديه من الطريق المعذب يقول هذا طريق معذب يعني طريق مدلل من كثره ما تمر عليه السيارات والدواء اصبح مذللا ما في احجار طائعه والاشجار عبده خلاص موهده للناس من مقتضى عبوديا لله الاستسلام لله في اوامر كان عمر رضي الله تعالى عنه اذا قبل الحجر الاسود يقول والله اني لا أعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قلتك ولما ذكر الله المؤمنين قال جل وعلا ويسلم تسليما العبوديه مقتضاه منك اوامر رب العالمين التي امرك بها تخترع بها دون ان تناقش ولا تحاور ما في احد يامرك بامر وإلا ويجوز لك ان تناقشه وتحاوله الا رب العالمين جل وعلا ثم رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك اذا جاءك الامر من الله واضعك هذه عباده وربما ورب الشيء لله الحكم لماذا حرم الله تعالى الخنزير مثلا ولم يحرم لحم الجمل او لحم الزرافه او لحم انواع من الطيور او أو الشياه او الاعاد لماذا اختار الله الخنزير بالذات هل المساله تعتمد على الشكل لا لا تعتمد على الشكل مساله لا تعتمد على هو الجميل الحوار اللي الجميل ولا ولا الجميل جميل لا اكله واللي غير جميل ما تاكله لا لا هذا ام ان انسان اخذ تنزيرا وعطفه وجمله وحسنه وعطره ثم نحره فلا يجوز ان ياكله يبقى النحره مساله لا تعتمد على الشكل لماذا حرم الله تعالى ان يأكل المرء نحره ليست المساله امر من غير حكمه كل بل الله جل وعلا حكما يريده سبحانه وتعالى ثم اكتشف الطب بعد ذلك الحديث والباحثون اكتشفوا بعد ذلك ما فيه من من مفاسد ما من احراض يسبقها وما شابه ذلك حتى ان اعداداً من غير المسلمين اليوم يتجنبون اكله لا ذنابةً ومربةً الى الله واعتقاداً بحرمات الكملة وانما يتجنبون اكله لما يكفر يريه من الله. لماذا حرم الله على شوف الخمر بينما الباحة من حنيم عصير والقطار ونصير القفاع الى انفرة. الخبر حال. لماذا ما ابا لو كان الله تعالى نستمتع نستمدع بحياتنا، لو كان الله تعالى ضبطا نستمتع بحياتنا، لحرم علينا شرب الماء الدافئ، لحرّم علينا أن نعصر الفواح، يعني يجوز تأكل البرتقال أكل، لكن عصير حرام تعصره عشان ما تستمتع. يجوز تأكل مثلاً الموز أو التمر أكل، لكن حرام إنك تعصرها. لو أراد الله أن يشق علينا وأن يقيدنا عن المتع، لمنعنا من ذلك. لكن تحريمه جل وعلا للخمر لا لأجل يمنعنا من ودعه وإنما لأجل مصالح تتعلق به فإذا أمرك الله تعالى بالخمر اعلم أن المصلحه التامه في الاتباه بل حتى في تقسيم الله تعالى للموارد مثلا في الأحكام الشرعية فما الله جل وعلا للذكر كيف حظ لكم فيه؟ ليش؟ ليش أنا لما, لما يموت الإنسان وأفر بدرًا أن رجلاً مات وترك منه خمسين ألف. وعند البنت ولد. كم يأخذ الولد؟ كم تأخذ البنت؟ كم يأخذ الولد؟ مئة الكلب تأخذ خمسين ألف. لماذا جرى الله هذا التفصيل على هذه السورة؟ أنا أعطيكم الحكمة. إذا والله الله أن يعلم بحكمة، ألا هي إجتهاد الولد ada dengan الرجال قضرون على النساء، وما فقلوا الله بعضهم على بعض وبما إيش؟ أنفقوا من أبوالهم جاء أجار البيت آخر الشهر قال يا الله تفعوا الأجار ألف ريال الزوج الذي يتفع أنه ما تحرق نفوزه لعدها مريضة ودهمت وعالجت في المستشفى وكمنت علاجها ألف ريال لا يجب عليها هي أن تتفعها بل يتفعها الزوج اللي يسهل عنها فجعل الله تعالى الحقوق في مال الرجل أكثر من الحقوق في مال الماله وهو هذا الذي عنده مئة ألف تزوج الأخباء اللي وخل أوصار عمية وعشرين ألف سنة الولد وخطب فتاة وعطاها خمسين ألف مغرب هذا يقعد خمسون ذهبوا الساجر الشقه والله كم أجاره؟ الله أجاره ثلاثين في السنة يدفعك ستة شورة مع خمسة وعشر عندك نوم الف. للمطبخ فرح وثلاجه وركب مكيفان وطرش الفلش ووضع الكراسي وضعف فإذا 35 ألف ما كثرتها بسطاً لأجل أن يؤذت ثم بعد ذلك استدار 20 ألفاً ليقبل أمية تجهيز أمور الزوض فأصبح بعد وفاة الأب بشهر البنت عندها 120 والولد جمع 20 رب العالمين مثل حب الأنثيين لأن الله تعالى يعني أنه أمر الذكر أنه يتعب عليه، وأمر الذكر أنه ينتظري البيت، وامر الذكر أنه يصبر عليه، وامر وبالتالي نحن ما دام أن الله أمره بمسؤوليات أكثر إلى يعطيه ميزانية اكثر وهذا يتضح بمثال آخر لو أن عندك واحد من عيالك الجامعه ويحتاج بنزين للسياره ويحتاج مصاريف السياره عموما واحيانا تتصل الام وتقول ان تراجع الى ولدي احضر معك خبزا او حليبا او كذا فجاءك ولدك هذا قال يا ابي عطني مصروف الاسبوع وجاءك ابنك في الابتدائيه وقالت عطني مصروف الاسبوع وأعطيت الأول مثلا خمسين ريالاً او مثلا مئة ريال واعطيت الثاني عشرة ريالات فالطفل الصغير المشاركه سوف يحفظ الحديث، فقال اتقوا بين أن ريال و... اتقوا الله بين أولا. فتقول نعم يا ولدي هذا غاية العدل الله ما قال سام النبي صلى ما قال سام بين أولئك قال عدل، قال اعدلوا ما قال في الألمان فتقول لي يا بني إن, إن, ان الحقوق التي في مال عشيري اكثر من الحقوق التي في مالك اخوك يا ولدي بيعمل بنزين هتتعب ببنزين دفنه اخوك يا ولدي بيغير البيت في السياره بستينيات هتتغير مثله اخوك يا ولدي بيشتري مذكرات في الجامعه انت تتعب مثله وبالتالي لما كانت الحقوق الواجبه في مال كبير اكثر من الحقوق الواجبه في مال الصغير أعطيت الكبير ميزانية اكثر ولذلك قال رب جل وعلا بكترين في الحفظكم فيه بل وراثه الرجل مع المرأة مدى تكلمنا لك هذا الموضوع يعني أنت مفاهدة فيه الرجل مع المرأة لها أكساق يعني مثلا لما تتوفى أنت أمك وأبوك رتوني فهنا شارك ذكر بك وأمك بالأذن مثلاً مت ولا عندك مثلاً أب ولا أم ولا كذا لك عندك عم وعمه عمك وعمتك يقولون اشترك اشتركت ذكر أمتك في العلم يقولون إن وراثة الذكر مع أم الذكر مع أُمته له سبع حالات أن يكون أخاً أو أن يكون أب أم أو يكون جد جد أو يكون حفيد حبيب حفيد أو يكون عم وعمه من العمل ونحو ذلك. له سبع حالات خمس منها يتساوى فيما يرضون منك تعطيك خمسين درهم خمسين وحالة ثانية من أقاط هي التي يأكلها أكثر من النساء. لماذا رب العالمين حدد هنا شيئا وهناك شيئا آخر؟ لأن مجنوا على لا أحد ذلك مينا من الذكر ضد الأنثى. فهو وجه له اخذ الحكم سبحانه لكن اللي يتكلم يقول هذا والله اذا قلت انا عبد الله معناها استسلم لله واعرف ولا اريد الحكم انت قلت ذكر فضل الدين وعزتك وجلالك انك اعلم مني سمع الله قلت وعزتك وجلالك انك اعلم مني مقتضى العبودية والقرب إلى ربنا جل وعلا الاستسلام لله تعالى الاستسلام لما يأخذ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام إذا ورد الكلب في دناية أحدهم فليحصله سجعب إحداهما بالتراب، وفي رواية أولا هما بالطراب في رواية العفل الثانية بالطراب وفي رواية واجهة للأخيرة القرآن له رواية ما معنى اذا ورد الكلب ان يكون هناك اناء اناء لك انت ليس اناء مخصص للكلب دائما المقصود الايماء الخاص بالاسره من يشتعلونه فجاء الكلب وادخل لسانه في البناء وشرب من الماء او من الطعام واصاب لعابه اطراف الاناء فهنا كيف نتعامل مع هذا الاناء لو قلتم الاناء ما الكلب شرب منك خلاص هذا إذا كان كلم؟ يعني مثل كلم كراث، كلم صيد ورحمه من الحالات التي يجوز بإرتفاع الكلم نقول إذا ما يجي ان صر إلا حرص مزاق من الكلم؟ لا، لكن لو قلت له هذا الإله، هل يستعمله؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل؟ معه سره سبع مرات وجعلت الأخيرة كراغة لو جاءت واحد وقال آه، النبي صلى الله عليه وسلم قصنا، قال كراغ لأنه تسألت ما عند المصابون، ولا عندهم يخل وبالتالي اختار أطمام كان عندهم أنواع من المنظفات يستعملونها عندهم أنواع من المنظفات، عندهم السدر له رغم يستعملونها في غسل الشعر وغسل الجسل عندهم الحشنان، عندهم أنواع في التنظيف يستعملونها كيف كانوا ينصرون الضيابة؟ كيف كانوا, كانوا يتضغون الجنود؟ جلود التي اخذونها من الشام وربيع كيف تعمل ببونه وتنظفها ويجعلونها لينا ورايحتها حسنا الا بمواد يوجدونها اليه عندهم مواد تنظيف هسه لماذا بختاروا نذكر واسئله احد تلك المواد ليش اختاروا قران لما اجريت البحوث ولماذا قال سبع مرات ما قال ثلاث مرات واربع مرات انا قرات بحثا متكررا الكلام هذا قبل اكثر من عشرين سنه لما كنت في قوائم الجامعه قرات بحثا مترجما لباحثه المانيه تبحث في علم الاحياء والفيروسات والبكتيريا ومشاكل فجعلت الكلب يله في اناء وفحصت الاناء ووجدت بكتيريا فغسلت هذا الإناء في انواع الموظفات ثم جعلته تغسله بالماء الاكبر فان بجميع هذه البكتيريا ولذلك لم تصنع يكمل يعود عن فروه كاملاً كفراعه. ولماذا قص الكلب؟ كما يتكلم عن مثلاً الدواب الاخرى عن الحمار مثلا وكان يستعملون الحمير للرضوع عليها، وربما أن الإنسان ترك طعام في هنا وأخذ الحمار وأكل منه. هو لا غبي. ليش ما قام وصنع اذا ولد الحمار في هنا حدث تفعل به كذا وكذا. ليش قارن الكلب؟ لاحتوائه الإنسان الكلب على مواد معينة. اذا لما ياتيك الامر من الله ومن الرسول عليه الصلاه والسلام استسلم سمعا وطاعه ثم قال تعالى امن الرسول بما انزل اليهم تبارك والمؤمنون قلنا امن بالله وملائكته وكتب لا نفرق بين احد ورسل وقالوا كيف حبت بالطريقه سمعنا ما يقتصر احد ويقول يقول اشترني ليش ما ندرك خمس احجار ليش ما ندرك ثلاثه عشر ليش سبعه احجار ليش نطوف على الكعبه نجعل كعبه عن يسارنا يا اختيار نمطه وتجعل كعبه عن يمينك ليش نطوف على الكعبه بهذه الطريقه المضاده لحركه عقارب الساعه الساعه عقاربها تدور بالطريقه هذه ولا؟ يعني من اليسار الى اليمين يسار الى اليمين بينما نحن على الكعبه نطوف من اليمين الى اليسار ليش ملحوظ بطريقه اخرى واذا به العلماء اليوم يذكرون الطريقة في هذا ولما يكون القلب الم ينام لي الي اثناء الطوارئ بعد له تاثيره كهرباء الجسم له الى اخر حتى الصلاه لماذا نسجد سجدتين في كل ركعه ونركع ركوعا واحدا ليش رد العالمين ما جعلها منظرا من باب مثلاً التنويع على الناس فيجعل في كل ركعه سجدتين وركعه ووزارات المغرب يجعل في كل ركعه ركوعا وسجود ليش ما بدا ليش ليش سجدتين وركوع في كل ركعه ليش واذا بحثت في اسرار الصالح لما توصل اليه الباحثون اليوم الذين يختصون بالكلام عن كيميائيه الجسم وكهرباء الجسد الجسم فيه كهرباء لذلك احيانا على الناس وكثره الجسد وحركه الاعصاب وترقب الحساس من ظل الاعصاب تجد لذلك عجبا في انه سجدتان يعني سجدتان الركوع بهذه الطريقه يعني نص على الانسان مع انه عباده ترفع الى رب ولذلك انت تتعامل مع رب حكيم جل وعلا من مقتضى اني اعقدك يا ربي اني اؤمن بكل ما تامروني به في مجال اني اقترح واحد يقترح اي اقتراح هذا مثل ما أحد اخوه في مركز ابحاث الحج كانوا يبحثون عن طريقه لحل ازدحام الحج وكانوا يرسلون الى بعض الشركات الكبرى المعتنيه بالازدحامات والتعامل معها التي يتعامل معها مثلا في الالعاب تخصص في طريقة تفويج الناسو عندهم ترسل فمركز الحج فراسلهم يستشيرهم مفلوزهم يقول فشركة قرنسية أرسل إلينا استشيرهم نحن عندنا كذا كذا في الحج وعملنا بطرق فالعدكم أراه جديدة من التفويج التعامل مع هذا الازدحام الشديد فأرسلوا إليهم من ضمن قالوا أن يضر الحج كذا لم يكن كل سنة يكون كل ستة أشهر تظن في نصف السنه حج وفي اخر السنه حج هذا ما في اقتراح ما في مجال ان تقترح هذا فيه سمعنا واطعنا انتهى الموضوع وقال الله تعالى ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما رضيت ويسلم وتسليما ولذلك حتى لما ذكر الله تعالى القصاص قال جل وعلا ولكم تنفذ لما ذكر قال النفس بالنفس والعين بالعين والبذن والذن والسن بالسن والذن قالت لي بعدها ولا في القصاص يعني تكترونه ولا في القصاص حيات ما عملت وتم يسير ورقس عن جسده ولنا حياتي. ولا حيات لماذا؟ لأن هذا الذي قتل ما قتل الا بسبب بينه من واحد خلاف على مال قتل ثم أدراه في الخلاف أهانه ذلك الرجل قال لمن تبرجام ودست كفر أن تستخرج مالك مني من, من فالأضمر الأضمر الآخر سكينه وطعنه وقتل فجاءت الشريعة ومرت لقتل قالت تبغطون عن يوسف في محكمة وابتخذ سكينه تقتل الرجل ف الناس الجمهور أفرض أنهم ألف شخص ما بين رجال والنساء منهم ما لا عن منك شخص كلهم عندهم نفس مشكلة يطلبون الأشخاص مالا وأولئك الناس لم يسددونهم وربما اهانوهم لما طلبوا منهم المال فهؤلاء المئة شخص في قلوبهم من الحقد على أولئك المئة الذين أخذوا اموالهم كما في قلب هذا الرجل من الحقد على الرجل المقتول لكن المراه رقص صاحبهم يطير عن جسد ويقتل كل واحد قال في نفسه والله لو فكرني أقتل الهدايا عشان اطمن فلوسي والله اني في هذا المكان ويقتلوني تدريجا من يشهد المحكمه ان الله يعطيني فلوسي من في فأنت فانت قتلت رجلا لكنك احييت لاخرته صح ولذلك العلماء يقولون القتل الفاء للقتل اقامه حد القتل ابعد للامه وأبعد للناس الفاء يعني يمكن القتل ينفي جرائم القتل الفاء للقتل ولذلك اقل البلدان وقوع جرائم القتل هي البلدان التي لم حد القتل اقل من البلدان بالنسبه من مقتضى عبودية لله من يقول وكانوا لنا عاملين من مقتضى عبودية لك يا ربي اني يوضعك فيما تعمره وأنتهي عما مانعه ويكون لي من القر والعباد والانضرح فيه ما يجعلني إزاد كبه فيك من مقتضى عبودية لله كثرة ذكره والسلقه والداكرون والعبادين والداكرات الله الافراد ومرات تجمعنا من احب شيئا اكثر ذكره كلما اكثر شيئا اكثر اكثر من ذكره اكثر وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر الناس اقترابا لله جل وعلا لا يقدر لسانه تصريحا وذكره واستغفاره حمدا وطربا يا رب العالمين وكان ابي وامي صلوات ربي وسلامه عليه في تسبيحه وتهويده واستغفاره له بذلك ذلك قلب ودفعه عين وعباد الى الله جل وعلا من مقتضى العبوديه لله الحرص على الواجبات الصلوات الحج العمراء الصيام من مقتضى العبوديه لله الحرص على النوافل ومن اعظم النوافل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن اعظم العبادات قوله صلى الله عليه وآله وسلم بما رأي الله محمد يقول الصلاة خير موضوع ما بعد خير موضوع يعني خير ما وضع في الأوقات لو أحد جالس وضحنا عند الشباب فقالوا شخص أخبر السرح وهملوا إلى الأرض نقول الصلاة خير موضوع مو الصلاة خير موضوع ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى حزبه ومتزع إلى الصلاة والصلاة لها عظيم سبحان على المساة ولذلك حدثتني أحد الإجوار. هذا أخي أمريكي كان يترسني إيجليزي هنا في الرياض فسألت وقلت له هل أنت أسلمت؟ أسلمت هنا في سعودية؟ ولا أسلمت في للغاية؟ يعني إذا قالت أن أسلمت في بلديه وأسلمت أمني أيضا، ثم بعد ذلك جئت أدرس هنا. يقول لي، يقول في مسجد أنجلس في مسجد ماك، بنته السفارة السعودية، مسجد ملك فهد رحمه الله. ف... يقول كَا وتصلي في وَتُصَلِّفِهِ بِنَسْلِ فكانت فكارت الناتمرأة أمريكية تخذي اللباس عادي، مع هجاب، أعلى هجاب، أعلى هجاب، وتدخل في الصرارات الجهرية وتفت معه وتفعل مثلهم، وربما أحياناً يعني كل ربما رمها وردت، كل فروق قالوا هذه تاتي تستهزئ أم أنها مسلمة لا تردت فصارت تأتي بنسكور الأفراب مرتين. فأم زكتها امي يوم. قالت لها أنت، يعني عفرتي، تأتي برباس عادي، حجاب، ما في معرفة الصلاه برباس الطريق، برباس الشارع، أنت مسلمة، أم ما تعرفين من الصلاة؟ قالت لها، فقالت لها غير مسلمة، غير مسلمة، ما الذي يأتي لك وتصلي معنا؟ قالت أنا، اشكر به صدر الصدر واجتهادها فجربت اكل الحكومه ومهدئاتها شعرت انني استفد منها قيل لي جرب العبادات فذهبت الى الكنيسه معهم وقامت بالسيس واخذ الكتاب وشكلوا الموسيقى واخذين الشبعين قليلا وبعدين اغلقوا الكتاب واطلعوا صليتوا والله فما حسنت بشيء جيء وسمعنا موسيقى وكرر شو شويه براءه ما شعرت بشيء فجئت وقد دخلت معه تقول لما سمعت بناء القسيس ارتحت تظن اني لوني تظن ان هذا قسيسي لوني هم ما تدري انك ما اذكرني ذهبت للدراسة للدراسه ايضا في نيوزلندا يعني هذا شهر تقريبا اللي هو وحرصت إني اسكن مع شايك يكون محافظ يعني ما عندك كلام ما عندك كذا فاا شو هو اللي شاف شايك عاجل وكان معي متقاو وجاوز كده بعد هدايا وكذا فأنا كنت ما ودي يدري من البدايه اني بدال إمام مسجد أو اني خطيب أو اني مشيخ أو ودي يعملني على أدخل يعني مصطلحات وتعليمات من تنوع وأنا وقاب قولي أطلع بعد لا أستعمله فوصلت يوم الجمعة بالليل وجلست عنده وكان مفروض أن الجمعة الطالب أخذ بالمسجد اللي بالمدينة الأصل فأنا أقول من هنا لليوم الجمعة راد ما شاء الله بيسر الله فجلست الجمعة بقيت الجمعة معه والسبت معه ونصور واتكلم معه وكذا فلما جاء ولابس الصليب وطالع يلتزم جون